وما أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي، إن النفس لا أمارة غفور رحيم ان ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلصوا لنفسي وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إني حفيظ عليم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مك. كن لي يوسف في الأرض يتبوء منها حيث يشاء نصيب برحمةنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين نصيب برحمةنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.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 ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأمين وني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ا علمتم تهون به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون عنه أباه واننا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم لعلهم يعرفونها إذا قلبو إلى أهلهم لعلهم يرجعون لعلهم يعرفونها إذا قلبو إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلم فأرسل معنا أخانا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا حافظون تلو اننا له لحافظون قال هل امنكم عليه الا كما امنتم على اخيهم من قبل الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين الله خير حافظ وهو ارحم الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت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 ذلك يسير قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُونِ مَوْثِقًا مِنْ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَافِظَ بِكُم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَامَ مَا نَقُولُ وَكِيل Allah Ya bani Ya tidak dikeluarkan dari pintu satu dan dikeluarkan dari pintu يَا بَنِي يَلاَ تَدْخُلُ مِنْ ذَابِي وَاحِدٍ وَدَخُلُ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُنْزِلَ عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ أَوَكَّلْتُ عليه, عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُو مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ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 وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بما كانوا يعملون. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون 110. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه 111. فلما جهز جعل السقاية, جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أن يتهلعير إنكم لساركون جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن أنا مؤذن أية هالغير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفكرون وعلم لك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم Kau telah tahu apa yang kita lakukan di bumi dan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 بَدَا فِي أَوْعِيَتِهِم قَبْلُ يُعَايِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتُخْرِجَ مِنْ عَيْنِ أَخِيهِ كذلك كذنال يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء يسرق فقد سرق أخوه له من قبل. قالوا إيسرق فقد سرق أخوه له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. لئن انتم شر ما كانوا والله اعلم بما تصفون لئن انتم شر ما كانوا والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز اننا هو أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن سَتَيَئَسُ مِنْهُ خَلَصُونَ يَا فَمَنِ اسْتَيْأَسَ مِنْهُ خَلَصُونَ يَا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ وَمِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَوَضَّتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَمْ أَذُرَ حَالَ الْأَرْضِ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي فَلَمْ أَذُرَ حَالَ الْأَرْضِ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أو يحم الله لي وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا Saraq wa ma shahidna illa bima لا شهيدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظ. قال سولت, لكم قال بل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِم جَمِيعًا عَسَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تَذْكُرُ يُوسُفَ حتى حتى تكون حراضا أو تكون من الهالكين قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُو يُوسُ فَحتَى تَكُونَ حَرضا أو تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثْ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 اَحَسَّسُ مِن يُوسُفَ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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون كلا أنت يوسف. قالوا أينكلا أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قدمنا الله علينا. يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ويصبر فإن الله. الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا ت الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليك وهو ارحم الراحمين قال لا لا تفسد عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فامقوه على وجه ابي ياتي بصيرا بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واحتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن لا أجد ريحا يوسف فلولا. كَل فِي ظَلَالِكَ الْقَدِيم قَالُوا تَمَّ إِنَّكَ لَفِي ظِلَالِكَ الْقَدِيم